أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بما يعرضكم به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 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالْوَسُوئِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ قَيِّرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ أَلَمْ تَرَ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 رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاء. نُفُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ عَلَّمَهُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 قَالُوا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا كَيْفَ يُحْكِمُونَ مِن مَّا فَضَّلْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 وَإِذَ أَتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفاه الله علیم يا أيها الذين آمنوا وَقُمْ فَانْفُثُوا صَبَاةً أَوْ انْفُثُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّا إِذْ لَمْ أكن معهم شَهِيدًا ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ لا يقول لم تكن بينكم وبينه مودتي يا ليتني كنت معهم فابوز فوزا عظيما عشر كان عشر كي صدني اللي حادوا وحنا كميجا هي عشر هذه اناس ولا كنا سب سنا تفسيرك قرانك كريم كا لئن يتبن ايدود ونا كوكو بنيه ايده كنتني اسيداد بو كبيلابن هيا من سوره النساء كاميلا ايده سدعيه تو داتنا و كل يحي من سوره نفسها في سوره النساء كاميلا في غزمي فتح مكة، قلنا أن مكان لغة فرعمرك النبي هو مكان يمد، فقال ذي مكانه قعنتي سجى شيء، رسولك وح فوقيه كُبِلَ ذي الكعبة طل مصرافة، كعبة رسولك يمد عليه سلاط وسلام، نيل أورنجي العصمان بن طلحة أيام مركا قعنتك وهي فرها كعبة. دا. حرمك جاهلية وإسلاما قيمة يحرموك لها حوشي سنواقع بسنين قلت كان ريال عبد المطالب زمزم كي قيبينجي الأنبيي سحا جياشي ولا بنجي قل كانوا يكمل يا عصمان بن طلح قل هذا كعبذا فريه لحنجك ديهاي مركز الرسول كوئيم العليه السلاة والسلام عصمان بن طلحو فريه كعبذا ويديسي إذن ما هو حنقصاني هيدا الكيسي بها اللقب صدي يولد المدوه دي بها اللجّة دي انت اللقوس هدوه لي فهذا كذفر الله قوصه بي ماركسوا فريه دي دي دي سجعي بها ويدي ويوه ورسوص الرسول كفره هدوه اهنوه الرسول هي فراهم بدي دي دينبوه يرى فريه بها انت اللقب مروجيه وكعبضي الله فري أي الرسول عليه سلاة وسلام بلال ابن أبي غفاح وصامت ابني زي سدح بيانا قشري يا عثمان ومركي دنبال لقصفيس قرعي ولقى رسول كوهو كوتو كذلك عباده قديره مرهو كصوه بحي أي عباسب عبد المطالب والنبي قديرك يا طلب قديمي أعطني المفتاح يا رسول الله كعبد الله فريدي سيبويه كلك انسي قايا دي ولا بنتي حاجيهاش وبيها زمزم كلمة مولاييه هي كعبضة فريجة ذي ليسوا قدروا أيها عباس تمعي آية دانا تمد إن الله يأمركم أن تؤدوا لما نأتي إلى أهلها حكمتم بين الناس أنتعكموا بالعديد نبي قاعدة يدي بوكو أغيي أثمان بن طلح الحجبي فريهي نواه شيئي أرى نبي مالك هاك بمعنى خلوي. خالدة تالدة وعند هذه قوة لا ينزعها منك إلا والد الدونك إنتك بمن ظالم ما منك لي كاقادي مايو كوني أفربقر بقر لقد جوكا قوش كبا فراهي إذو دوانك ارتان عمل سببك آياتك تنمي سببك آسوآ لكن حكمك عاموي وعلى لهذه الآيات وعلى وحي مسلمة الإيمان اللي أعطيته، الإيمان في أبي، أنا أتكاليف شرعية، هي إيمان أي كبر أو قدر، هي على مسلم هذا كل لازم يصير ندركه واحد لماذا، هذا هو الإسلام للمريضو، هي اللي دون هي، حكم قوام، ما حد كده متنقل، هي إنت الإسلامك، هذا هو سيد الله kol khamarka dawlad la yahay laba loo qaybsamaaya wax wax maamulka iyo hukoomaha magcud la yila waxa annu dedweynaa shaab magcud la yila kor walba sidii wadahadlay oo u baray arintooda waxyaalo badan oo mashruucay ka أنتم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل كذبك مذعزة، إمام الخير، وماذا مجريه جان قويا، وعلى وجه ياملا، وأمان وماذا، وعلى إيمكم جرى، قال كومدي أمانا لله، وأنا يسحصن أقول جتان، يقون عذنا سودوي، عذنا دارين، قفلنا لقاليين، قفلنا عند ما تين، إن الله يا أمركم أنتم أدوا الأمانات إلى أهلها. ب <أمركا يلاح> الله الله لا ينمي محمدون كل كائن مسلم مسيحي كان ما لهن ما ملايا <أمركا> أيه هذا <أمركا> الخطابنا <أمركا> يا <أمركا> مسؤولية وامد يا كبر واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال ليشة كلية ما مدعوين هو حاكم وما هو حاكم ياهي أنت صعبنا يسوي ما نيسا وزادوا حكمه والله اللهم دليليهن إذا دي تورك يسكون جوا حاكمه أسقريك الاستيشن جواه حاكموي نيوالبابا ماشوا جواه هوسا أنت اللو رقيبي يحاكمو يعري وإذا حكمتم بين الناس أن تعقوموا بالعدل ما ملخيسك هوسي ما نايا إنو سعداء لكو جميعو لولا أمر وح الله فري مسؤوليا ما ملاي تدوينه ومرك على العدل لولا أمرك هيك صباحا خلاص الملاعذة يا وح إيمان دونا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم كل دي امانه للذين هي للين قوتي عدالتنا للذين كره بيي دينا الله مغلا ورسولنا مغلا وامنا حينا مغلا كل كلمه حدا تسو بحوايا وايان لا بد هذا لي شعب كينا ومنقده عيسى قولوا لابد يكدروا كل كدن كا كان ديباتور اكل فقل عليه السلام دلوا ما قلت وحي إلا حر موضاً لحلا ليستي وحي إلا حلا الكردك وحنا لقفك هذي لايستكبه إلا الجور كي يتعدك قلت كهو مرد ما تريس قال تعالى فدوحي لإن الله إبوين يأمركم حتى ذات مدعي تيم وحوئ ذنفرايا كب الله نعم عليه السلام والسلام وحل وحي حاتما المسلم الثلية قال ودنبا حص إمانايا إن الله إبوين يأمركم إذن كما ضع ذاوحر إذن فرعيا أن تؤدو إناد قدتان الأمانات والجمعيي وعلى يحدد وينه إذن كوا أميني إناد قدتان يألو قدنا يا إلى أهلها أهل الأمانة أمانة ذا تدخلها عدد وينه هاجر مركه ويدا يا أبا يقول لنا وزيرنا ماذا نهين مدعويننا ماذا نهين سفيرنا ماذا نهين قلنا ماذا نهين أدقوا مرقوا عد السباة أياد لاتي حك قر كمرخو كديبي أياد ملاحوين النقطي وزير نقطي قالي نقطي الدين أمةي قوس خنيه أمةي إسلام تهدي المهاجنة أمةي كل كملا عكنت ككن أياد سبب تطقو عيسا كل كواحد لو واحد يشود نملو أقل كأجوي إلا سادونته لكن عفيسه مدو كل عاي إلى وح إذن فرايا هنا بوجذان ما نذا الى اهلها اهل الامانه اما هذا تطفي له دلوينيا لبادنا لوادنا حكمتم حداد قرنا قيسان بين الناس جدد ذعبي ان تحكموا ان تقول بالعدل القرصور قرصور مركه ليتم بالوكم كرايا امركي مركي لو سخده منهج رباني غير بدجاي وإلا هو مخلوق سنه عداد كما سببت هو وهو شر اي وحي لا ما أوجاكن أما قانون صميم الجالي بري وحلا مدن دورانا ما هو أوجا وحنا نتجرين وحنا كم أوجا كل كوضع بشري عدالة كمسورة كش سببته وحوي أما علمي يوحي اللي أوجا به يرب أما نزقات شيطانية وسوس يعني لجأت بعدين إذا العدالة دي مرمي بصورة كش وأمرك النقص هذا ودري أبجح إلى هذا علم ودنياي قل يتكلم عنيني ابن كله حنين لنا لا له شيء شيطان ووسواسيني وصدق الله في قوله يعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا وعلى سو مر دم اوغي هاي وحلم دون دون اوغي هاي وحا ما تجرو مر وحدج صح ولذلك سدا دراده ايا كانكي مانتله تجيي وبريده في قاري مانايا الله بتر القانون كورالولاي ارشوحو وخوين بادجيي او وخ مانت ما يمانايا نبي ان تعكم بالعدل لبذا في من ما راح يادين لا فرج ادا اول والحكم بالعدل أي رب لبذا اماني ويغنى الله يبوينه نعم ما شيبا بروا قبدا ويعطيكم بهما لفظن يبايد كوانيي اهن ادأو الامان يو الحكم بالعدل واعكبر واقية بش بش بضا مدنا لمارك حديثك رسولك عليه سلاة وسلاة كسقنا ذي وحاكم ذا افرتن مال مرضى اسكو عكتها بذيبلك الراب كدو مال من الخطاب رضي الله عنه ايام المؤمنين مركا وحو جوا مدينه المنوره امر بن العاص وبيت المقدس جوا وحو جل مقالده ديك دي وادي عينه وقنا العقنا ان المقالده كوحن دابنو و العقدة هاينو فما روحه وارقدو مقرئ حين دابو مباين دين مقالده Mitkä ovat bahna? Aatkaa, mutta mitkä ovat bahna? Aatkaa, mutta mitkä ovat bahna? Aatkaa, mutta mitkä ovat bahna? Aatkaa, mutta mitkä وكل حكمك عدل كو وقد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعه يظلهم الله في ذله يوم الذله الا ذله ومن أولهم امام عادل لماذا ابلغ نفق قاص عليه حقوقا ظلماه ومد له شمل اي شاب ونسى في عباده نفتي لكني كان عادلك انت محافظه وهو قرصوره يا انتي ظالمين تاي وبورس علينا يا نفعي نيسا ونفعي المتعدية ويساق القدبه يا ونكا ودقاره إن الله هنما يعيدكم به إلا وحو إذنكو أن ينقيم بذن حدين ليينه وأما ندينا اللي قتب ضدكين عدلي له معمولية قرصور إيه حدان لييني إن الله كان سميع بصير تعاليمتي بكر ميرن ماذا نادفة جوكتا وكأن الله تعالى إن الله يباوينه كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار سي جوقتها كورك سميعا الله مغلد بدا وحلو أحد الله إذيلك بصيرا يُفْعَلَ أركيا بما يفعل أدي ماذا أحد لك سما يداماته سلاحة إلا راهض لي ما ملكي أياد دوينه إلا الله وأطيع الرسول صلنا عليه الصلاة والسلام وأرني أبيك جارسينا يا اسنور كسيالا وأولي الأمر ترى ددد كأدين هيا ومنكم مسلمين تكمل قردوكم حكومة ما منكم منك مسلمين تدين كملا يدعنا وركود يلو وحدد كرتمر خاصي يدعو الله وبنفسه يحي أركتين ويناس خلافته أوحدد وينه ومصلحه وركو ايه ما ملكه قلوه عاركي كرا ما ملكه بام مصلحه عاركي يدوينه بام قلوه عاركي ملكه ماندا في ماتاسه ايه الا ايه حكياله كرباح ايه حكياله هذا ايه قوانين تمريكنك ما الروس ما فرنسا الفرنساء انجليس ما دوله قديمة قال تعالى فانت نازعتم حداد ضغطان في شيء في الحكم الشيء وحالك حداد قدومتان فاردوه الى الله كتابك الله حكيتكين أي ايه ايه ايه ايه مركض مورانتان قو ددوينه ايه دولة دي داني ساقوه الى ما دان ارقتدو اسديدو اقلقو اسخلافو إلى الله إلى الاليه شيقي كتابك الله هي شيقي المحو كطب والرسول والاليه قوار مادو الاليه نيسان ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر حدا المرجعاني الرسول لقال لقن ايه واحد اللي اشبه قبته اما أما قوانين أما قد يقول هذا اللو صارو ايمان هو دعواني لكن هذا ايمان جيرو الله اللغوقا عياء شسولك اللغوقا عياء وحال الله ويحين لا يسكتش لكنا يقول لو ألين عياء مايشا لو ألين وايو ايمان مايشا ميح ايضا سيوا هذا الشارك حداد مورانتان في شيء وهم قد يكون مورانتان وحد دون يواء آخرا وحدونا فهل نخضر دين شاملة ووحدوكاتين أي ألا ينسى وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء جهل باجلي كتابك ضلال كتابه بل جرؤي وكتابك أي كبر حدوئي كرسد أمدأ ويسأل حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة وين لكن وعلك مصيملا وجبان عديء فردوه أنك إلى الله بواينه والرسول أنك إن كنت مهداتي تؤمنونك ودب الرمي إلا هم أبوك العقار يو اليوم مالت الآخري دنبهي سي وحاتفق بطان ألي رسولنك تلي البالة مي إن ألي رسول وحي لونك أي أولاك بذن وصواب كجرت إرف سبن لذلك ألي رسول وحي نقيد أي أخير في إعنان بذن وهو حاجة قف مسلمة قال لي الرسول الله كما قبضه ما, ما شأنه تقول عرقتان قصاص كمالك اللي فينا قف اللي دي لها تتكين في سكره واده ونيسا صدحت الله وكوجي ما شأنه تابنتا إساكي انت اللجنوجيه قفوا دي لها حقا اللي قد دي لها بوغي ان عدنية غير مر الماقفة اللي دي لها قانون اللي قد دي لها ادونا هك عضو ما قاله هكاريكتو وحال لقى هنا مدلا نكاس معن عدالة عليه قف كان قف هو دليل أسقينا هو الدليل كم هذا على الله في سنة خد ماذا مارخي لقبه تتكلم له يا رايا قال يسكو ويرجينا يا واه واه يا مر هراك بانجله كله فناجي يعني نهله قريناي يعني للرياض قادينا له إذا نيمت اللي واجينا قلف حدوك أبو بينو الله قاتو الله جوري لبا على اسمه وريديني كم أول باتلفش نقف في رضا ومع ذلك ما حدود اللغوه فيه ذلك خير وحسن تاويلا الدنيا ان تذكري امن من لا قد يوالني ادونا بين اللغوه كي هل اريد ادك غانت لغوره صفك سنه مرتبكش صفك هو دن جعت من لذلك مقام صفعه سنه يجي حق اني اقول الى وقت رسولك مركي لبونبونيو ولي بقر يغار لاهي في عدلو ديل ودنك أن الحكم كان كبسناينا يوميا إنتهلمت بشي إنتهلمت سنكي إنتهلمت إلى وقت رسولك كوني يغفر بقلصنا تبكي حد أبنتي تنين يروك إلى الأنوات السنين قال تعالى أبي وحويري إن الله يبوينا يأمركم وحويرين أن تؤدوين أدقذتان الأمانات وعلى إلى أهلها تبكي لها هذه قذتان وإذا عكمتم هداد قيسان بين الناس تتبعذ أن تحكموا إنا قرن غذان أو قدوميسا بالعدل قرصور إن الله إله نعم الشيء شيء وحاو النعم ما الشيء نمو يعيدكم بالله نكوانه به شيء وحاو النعم بذن تأدية الأمان والحكم بين الناس بالعدل إن الله إله كان وحو النغضي سمعنا لما غلط حدثوا لك مال المريزان إحدى لهم سما المرين بصيرا أجيلا حدث فلسان تعليمتي إحدى لهم فلين يا أيها الذين دخلوا آمنوا عقرا من يجوا أطيعوا واعتريا شا الله إبواين قاطعوا الرسول رسول خنور كسيالا وأولي الأمر أمر كوا وصاحبه منكم لين كملا من معي وهم العلماء والحكماء kulama dadka meesha jooga diinta u taqaan iyo qolada gambarada ku fadhido oo qolka ku wan gambarada ku fadhiyo aramada laga rabaa iney nasiixaan waan iyo kuwa inay ka qaltan baa la doonay Sal Umar baa khudbaagrinayay er la soo xulay maallan qayb saday darkii googooda loo qaatay Sal Umar اسمعوا واضعوا سلمان باي لي لا سمع ولا طاعة يا عمر عمر خدلي واجي جي لماذا يا سلمان حال إيه مغري واي سلمان مرك مرك بيشنيل لبلا لبقو قو قو ضال عليه لباد غفطاي المحل وو مغلية مرك هسيري تكلم يا عبدالله يا عبدالله مرك دكتور ماشي جو جو دعوة عبدالله عبدالله كيفني عبد عبد عبد عمر ويل كسي سيدك وقو هر ايما با يري خود بالاخري نجا بابا كوخه كلكم يا عبد الله اي جواب تاع لواي يا عبد الله بن عمر بن هذا مركزو يري لمدا كو بالله وحنقرا يا لمدا كو ابا ميدن بوليا كي كلا واقعي اني ما انت عاريه وسيي او اريد خطبتك اغري اقتنعت يا سلمان عمر سلمان ما قنعت اقتنعته وصمعه وطاعة لك يا امير المؤمنين. سيدهم الوحوي لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم حد إذا كلمة ذا حقا خير بعد لا عين. حد أننا نزل كم أغلين أننا خير لا عين. كلمة يابلين أبلين لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم خذ بدي شبه يا مان تنجم مدح حوالينه من ملك تخصي كابو منك ملك أول الأمر كعلماء والحكماء ملك واحد ويا علماء المسؤولين وين ما فوشا إلى ملكان حكم كأي فرداني يعني حقه وشegal لقمن مرمون وملامري منكم فأنت نزعت مداد دودا في شيء شيء جديد كدودا فردوه شيء وعليا إلى الله أبويني وقرآنكيا والرسول وعليا دون لي حضور في سنديسي إن كنتم هداته تؤمنون هدوشمي الله معبوط لحقه واليوم ما لنته الآخر ذَلِكَ بيسي ذلك قال لي الرسول وحق النقد آخير في عنام بدا وأحسن ونقبدا إلى الذين ايضا انا سبقه ومزول بيه نيه يهودي اه ومقالة مدينة كنه اياني المنافقة ايه حوغا دنكالاك شاي واسمان دافن وحالاك قرته لا دوضه او حاكم لوتاكو يهودي بيباجر محمد نوكي عليه السلاة والسلام يهودي قوحو النبي قوحو صناي الله بشيو اولا استقع قرله ان لغا قردرن يهي بوقي اهي نبي قال لا لوشي رسن كازني و سدارت حكومه يوغيا كل اللي قدم محمد واقلب سنعه كعب ابن الأشرف نوغي بيدوس اخو يهوديا و هو وي كدها يا سدكو عاد جوك انا فهمت هذا فريد و تكفر انت هذا الله فريد حدي كده انت ادي واحدا منافق ولا باركي مذبوقه أولا كعب ابن الأشرف ملعون انه ياي لا لوش غاتا أيوكا. صلواتنا الى المنافقين غير درن Marka, ايي سوقه ارين دي والله سوقه بتاي مركا يهودجي وا تي جانو انكا محمد اني ماناهي كرولا تشي مايو فيتن مركي دمبان نبي عليه الصلاه والسلام لو هي أو منافقا قال لماذا يسعى لشئ كوجرتا إن دتك وحلا ولا جاية أو صلاةي يا سامكي يا جياتي يا أولي السلام خالد قال كون منافقحكم علي سلامة وسلامك واتكني موقلون نغوي أقل حواي وحياه نوقي أمر أنطمي هلا ونبقى أمر لو تجاي أمر هدي لو تجاي يو يهودي دي حضني من كان رين تانس خوفا من نام حمد أنا الله يحكمي وادي لي وحين نبي جواير قلسي عمر نوقي هل سهل هالنبوا يدي هكذا منافقين وكني أرمهم با ونبي جم يعذ صاحكم أيها وعيري سوا شف عبوس وقولت لي سيدني فتيب برينا بانقدم والله سبحانه وتعالى لكون تو كل هفتاي ما أقول يري هكذا أحكم في من جاء حكم الله وحكم رسوله الياء رسولهم قال وقف رسول قديده حكمك يغفلوا من ذاك الغري انا وين بعمرتي ومد الرسول كانه يا عمر وعن المنافقين تان لن اللينا اننا اللي لنا مفر لقد استعجلت يا عمر ووجدك في باله لا حد هاي دي وايما دونت ايدو عمر تاغرتي كل قيسه سوا مسلسل سلاسه قرتك تيمت قال تعالى الى وحي يرى ترى رسول الله مو هذان الى الذين وحى منافقين تهو يزعمون كبه الهواسة انهم اياك ايني امنوهم اياك مما قرآنك انزلا لدجي اليك اديك رسولك الودجي وما كتابك انزلا من قبلك وارتع لدجي يريدون وحيدون اياك ان يتحاكموا من ايد كرخمان الى كعب من الأشرف اردالك اصدوك كا اليهودك لا لسعونها إنا إيمان أي إن يكفر بندم دون إيمان واسعناه وقد أمر يجهر الله فري أي يكفر إن يكفر يامد يتعوذ سو صورة البقرة كما إن صومرني لا إله في الدين قصد بيان رشد من الغي فما يكفر بالتعوذ ويؤمن بالله فقد أمسك بالعروة الوثق خرين صومرني وقد أمر يجهر الله فري أي يكفر إن يكفر يامد يتعوذ ويريد الشيطان شيطان وودون هيا ايضلكم في نور لنا ولي لنا مفر لقد استعجلت يا عمر رواتك تكتب الاهلام عبد اي دي واي من دون ايضا عمر تغيرت ورك قصص كو مسلسل <تسجيل> سلاسه ارى ذكر قوله تعالى الى و يلام ترى خسر لو موادن او الى الذين وهم منافقين فيه يسعون كب الهواسايه انهم يا عين امروا رميان من قرآنك منجلا لدهجي إليك أذيك الرسولك الودهجي ومع كتابك منجلا من قبلك فرتع لدهجي يريدون وحيدون أيان أن يتحاكموا من أي قرهما إلى طاغوة كعب من الأشرب أردالك أشتوكا أن لا لألوسعناها أي إن يكونوا كنتمان دون أيان إيمان نواسيقنا أيان وقد أمروا يغفر الله فري أن يكفروا فروت صورة البكرك معنا صلمري لافها في الدين قد البينا روش من الغي فما ييكفر بالطغوط ؤمن لللا فقد سساك بالأة الوطاء خ ص مي وقد أمر الجفري يفر إ كفران طغوت ويريد وإذا قيل الله لهم والمنافق اليهودي لحد سجيلا المنافقين والغقالده يسدونا يغو جثنا يانك اديق رسولك سجودا جثشو ثم جاءوا كما جاء سيكون انتي كرهت اي حكمك الى غرتاده يا اكتاده الى ما الدين ثم مر دم جاءوا كخو يحلفون بالله ومركي ليلة محطنا في غوديدين كعب عمر حكم قدوناتين وحيقول لها رنايا إن أردنا ما أردنا ولما أنا جايبين كحكم تنميت كعب إلا إحسانا ونهكم بانودا الله إياه وتوفيقا إسوافجين لا إسوافجين لبضا مرنصا مركزا ربي اشتفامتك ينهيري فكيف حالهم محين وقندونتا. إذا أصابهم هذا يقول لعضو مصيفة بلو بما سببتي اي قدم ذه المرساتي اي تيهم نفط هذا ومركة عقاب هنا ايما حيالي دونه مركز الرب تلمام اولئك وحا منافقين الذين وحيوا يعلموا الله باعوا قادي ما في قلوبهم لابتوا قدهد وحاكسوا من النفاق باعوا قادي فاعرم خسورا لو كجيتوا انهم حق هذا وان هم واني وقل لهم حذترا في أنفسهم نفسه هذا قولاً أري طليقاً حيال داروده ومنافقين تا إلا الله لا يسمى فارين لكن مخالفهم مركي موجيه يقولون تالي جيدان وإنه قال لماذا هذا قرصد قالم ترى الرسول الله مواذاً أغاني إلا الذين وحى يزعمون كبهن هواسايا إنهم إياك أنهم إياك إنه آمنون رميان لما قرانك نزيل لتجيه إليك آبدا وما إنه رمية منزلة من قبل كورتالة ججية إنجيلية توراة يريدون هذا نوعي ربان يقول إيمان شيئان أن يتحاكموا إنه يكون الرمان إلى الطاغوت وحي اللقوحة قدبي وكل قفكاته حقا الحوى أرى إيمان كسين الله وعنيه وقد أمروا وعهر الله فري أن يكفروا به إنه طاغوت ككفريا ويريد الشيطان وحيجون أيها أن يضلهم منهم لمن يطلالهم لمن بعيدا حقا قفر وإذا قيل أدلوا إيلا فهم أركقال لذا تعالوا كاليا إلا ما شيء كاليا أنزل الله إبوين تجهي قرآنك وإلى الرسول سبناه كاليا خيطوا حدر كيسا المنافقين أركقال لذا تسدون من الجهد سنعيا أنك هذا الرسول حقا لكم مرفان سدودا جهسد فكيف حالهم ارنقدو محنقن الى اسابادوم مصيبه فلا حتى يكون بعدنا مجتهدونن فسواكو صور ديان بماكي سببتي اي بلاء و نخدو قدمداي هورمرساتي اي جيهم نفطو من النفاقه ثم كذلك كل كفترتو كشفندو يلو لدارنا هي ونعنع لي ارق تاو تعرفون هي دوارنا هي بالله اي ان أردنا ما اردنا حقمتاً أنك كعب يا عمر آدمي ولما أن نجهد من يحمق نكماها إلا حساناً سمافال أيهم بأنك مركب أودمي إياه وتوفيقاً إسأف قراثين لبداً مرنساً أولئك واحد الذين أرجال يعلم الله إعباؤه هذا ما في قلوبهم لا بتوضى تقول هذا واحد كسوغاً من أمي فاقعة إيه أيها إعباؤه هذا أي فاعرين كجيسر الله إيمان كيموجيا أيها اللقو أنوا حقوا ذاكاتوا وعيدهم وعدي وقل لهم وعذوا تلا في أنفسهم نفتوا ذاكوا ذا قولا أري فليغا حيال دار وما أصلنا من رسول كوكا رسولك عليه الصلاة والسلام آيات كان سيدا يقيمه يساو الشيكا ناره خصون إن لا أطيعه أياب بوصد إلي سلاب بو إن تقرتي أولاق وإلاي محمد حكم كيف إلي يؤدر دارا قال تعالى إله حجر وما أرسلنا ما أن ندر من الرسول فالصلبة ما أن ندر إلا وحن نقدرني ليضاع من وركيس يلو بإذن الله حتى نقفك وركيسه داعي إذا نبقينه هلوي وفان إبقاءه إذن مما أنه قتلق لي وما داعيه فمثالة والقدر بإذن الله قال إذا كي ولو قر أنهم إياك إظلاموا مركع الظلمان أنفسهم نفس هذا مركع الظلمان أجاؤك كن بمنا يودك قالي حتى مرك يقفك قالي والعمر وتجاني يكألف من الأشراف مرك أكتيف هديتهما كين أنا يسوبنا أكون صنخلا تنبجوا ذو حرفون لغلا هذا لغنتين اللي جريد تعلمه هنا كل إنسان أدب أبدا أنا سجعي خليه ذا مرك وأخليه خاص وعيني تابني ساقولبي النبي قدر درتي در أما أديكم ما أنت النار النبي كل شيء قال توبت عز النبي ثقيتكم ارنا عدا توبنا صوحات كانتو كيف كا دونت بال الى ما كان اخبراي صدق الله في قوله وهو الذي يقبل توبه عن عباده ويغفر عن السيئات ويعلم ما يفعلون فاستغفر الله اي اله دم داوود كبريا صبني هنا مركا سجي بابنول واستغفر هو دم لهم ايجا الرسول دم بداخل وإنه النبي قوي مادان مركة استغفال لي مادانا صوبناها النبطيسة أودن بالأفضل حال حياتي وقرأي دلدرته حكم كيسان ديدي دي دمانا مرتيوه لو وجده وحيه للآيان الله يباوينه إنه يهيتوا هذا الله توقض أقبله بضان فحيما بالمؤمنين انتره ما يسأونا حارس بضان أما إياها إما المشي في مسجره آياته سيد عمر بيكا قسليسي بصباح عمر يرنحسن نبي قناعنا انتي لقد استعجلت يا عمر اوهي لي اسمه دايا مسلم انه ادلي اي اي اي اي اي اتمد وفقحكم قال لي ايه ايه ايه الرسول دي دا انو على تعالى فلا امرك سيم ودين ماها وربك ان قل ارتي لا يؤمنوا لا الله همين ولا الرسل ولا دين بايا همين حتى يحاكموك الى هذه أي كاجر كرمان بي في ما وحي شجرة هوجوبي بينهم نحلاضة في هي سجدر ما الكلب يحي ويان ثوابكنا كاجر سومو أفكار له يخاف جدرن أي كلا ساري ويان إلى أديك أي كاجر عونتما حقوقكما خارج ذكدي ثم كذلنا لا يجدوا أي نهرين في أنفسهم نفط هذا هذا حرجا نبسي أي مما نبسلان أضغليته عونتاي وحكم كأبي الرسول حداغوا كلها ذاكيهاي كلها قلعانيهاي نصل المتهي وإن حكم كأبي ماركو كويمادو قولا وفعلا وقلبا وظاهرا وباطنا إنا بشيرتاو وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك أمور مخلوقة ثم لا يجدوا أي نهلي في أنبوب صين نفط هذا جود هذا حرجا لبسي مما كي أي لبسا أيان الله تعالى قال رسولك أب حكنتي وهو يسلمك أيك هو جانزما فسلمان هو جانزما كما أرسلنا ما نديره الرسول الرسول إلا هداه نديرني وحنديرني أيوباء من وري على رسولك يبني له إلا إذا كي وري صنبوه له ولو جر أنهم منافقين إذا لموا قرتي ظلمين أنفسهم نغتوذي اللباب ظلمي بيك ليل ظلمك والنفاق والنفاقة كاللواننا في رسولك ديدا بيسا كو كوكاكاكي بيت بقبط الآيين إمنا كرم توبتنا كيني كرم رسول كنوا الله توقي لها تندقوذي والداف لها إحدان لصول الله فني ما إنكاري كل علي إذا لموا قرتي adiga rasuul xaq u yimaadaan markay yimaadaan ay fustagfaruulla halkaas jira god qabsadaan oo ina rasuulalla hukunka horo galay yasiidadan xukunkaagi diidnay labadii waxaan uga toobad kaamay ilaahu noo do adiga ilaaha dafglooga bari fustagfaruulla ilaahay inta haysku dara jaa u ka taaybi ayo toobadkan ay ku yimaadaan hadana fustagfaruulla ayiga afkooda ku dalban الى عين الجنبكو او لافت لافتاكنا واستغفرا او دنب افضل, أفضل بالله هميه الرسول فبناه لوجه الله اي لعيال الهيان توابا انه يهي الله توبت اقبلت بلان لمن تاب افتاك الجنبكو كاللغض فحيما نحريس بلان بالمؤمنين به انت الله الرومي في عيزة رومي سير راض فلا امر كسيم وذين ماه وربك ان قل لارتي انه لا يؤمنون حق رومي حتى يحاكموك إلى هذا الرمان فيما أرهنك شجرك حوزه بأينهم دحظه ثم كذالنا لا يجدون أي علم لا يجدوا أي علم في أنفسهم نفتوه هذا قبل هذا حرجاً إبسي مما إبسنا ينحكون أدغالله تأذيها الحكومتين وهو يسلموكوه قانزمان تسليماً هو قانزمدي ولو أنا كتبنا عليهم حديث كلي جيل لدي حكم هذا كذيل صار معه فعلاً. ألا يرى مركات همك يعني سيد بن إسرائيل استديله قوف كان بريء حد يلقف كان مجرم كي ينتقك عليه أما حد يلا يرى تأتي الدنيا وهذا في سبيل الله قبلي دارت هذا بيت مركات هذا بيت حول هذا بيت دارت هذا بيت حد يتعصّل قال تعالى سبوا حويلوا ولو قر أننا ذاهبا كتبنا أن واجبينوا عليهم كوان كوركوضا أن يقيتلوا ديلا أنفسكم نفتينا ديلا هدانوا كوواجبينوا أوخرجوا بحية نفتينا من دياركم أغلقي نكبحي هجروا ما فعلوه كأصلوا قرى كوركوضا ما أيا سمعين لكن إلا قليل فدربا سمعين لها ومنهم إلا كامل ولو قر أنهم ذاتك أي فعلوا ما وحا شو عظونا اللجوء وين أيه بهي مالة، ذاتك واحد اللجوء وين أيه الحقها إلها شجايه إن ييران بالقول لكن هدا يلي هاي مع أي الله ولو ج أنهم ذاتك الفعلوا صنعيه ما هو شو عظونا اللجوء وين أيه بهي مالة لا كان فلذا واحد اللجوء وين أيه أي فلان با خيرا وفينا بناله أي لهم إياه وأشد إذا سوق إلا إيمانك هذا تطبيع وماركب واحد لغوشيك إياه أديه شيء إياه إيمانك أغسونانا إياه حديقة ووحي اللغو فريقه ديد إيمانك هذا شيء فشيء وإذا وعم إياه أخيرا بناك سو جوكسني وأشاد إياه درهشة بنا الله تطبيع سوق إيمانك قلبه اللغو سوق وإذا وحي اللغو أديه حدا إياه إيمانك هذا أغسوناه لآترينه أن جابه عن سيله منا دون أكثر نظا أجرنا بالجد عظيما وين ولا هديناه عن كتو سلاه سراطا جد مستقيما تسا وما يطح الله هو الرسول سبب النزول بيلاه وحنا سبب كوا أصحاب الرسول الله أتبي صبنا عليه ثلاثة وزلا وجعلاين أدونك أنتي كلمنا وياك تقيقتين الفاروقات ما هي نقول ندنينا بريها اللي قلنا بالنبيع أيها قلنا يا ري قلنا يا الله الناشو مرو بارتي سيني دوران بارتي سلغيستان قوله مفعل قد أيضان بأبي أنت وأمي بأورانجرين لفضع إلى شويح مصيبات وقال الله قدري وقو إيمان لها أدوغي ياها بارتي أكدعي أذيكو إيه بذبات مالك ساقار كون إيريه يا رسول الله أدونك إنتين كنو لا يواوه للجوغناء آخرها ديلة تبق جمت قريسة أذ هذا أنا النار لقوله على الجنة قال إن النار كلها وسورها لكربانك ولا جنر يهدانك ولا قال نفته هذا أبيك نحديك اللوقيو أنا قال نمشي أنا أجن أنا قارك ما ينموه أيدانا ألا تأله خذوه إلى وما يطيع الله إلى وركي سقف ياله والرسول خصور كوركي سياله أولائك أقوى اللي مع الذين يتبيل جريا أنعم الله البرواقي عليهم كركوضة بالهداية في الدنيا الدنيا ذو أغنى حنوب آخرنا وجنة أغنى حنوب أي إلا الجرائيان أوا قوة ما قوة من النبيين نبياش بذل الجريزة والصديقين قول النبياش قول عكتا أوحي أي أركان أعقى أي ماد برمية أي الشهداء إلى دراجي كوة كوى حق أبي حق أدوما هذا القتا وحصنا وحوناك ببنه ذي أولئك كوى حفيقا لجريد ذلك لجريد كوى اللا جرينا أما الكاغا وحقه الفضل من الله إله إلاء داق دا كسيون السيون ويحق سكاكت الفضل داق من الله إدو وإنك تمد وكفى دله إلاء ما كافي عليما إشده دوما ديساؤه يقال قفك مدن مضان يقفك المضنيو إذن قاعد ربي الرسول ليه له وحي أي أمره وأنه ينكفره حيات آخره وطاقه إسا جديس هذا الرئيس هذا لكن حجابتي اللقاب بقائي إيا كرام مغنانتي بانان جيريم فلسكب الله في إنساء جنة كو جيركي جنة النار تضد كذا بابا صالح أو إصداوانا إيا قيباب إصداوانا قلت قدرة الله عز وجل أي اللي أدلو حد أبو مغنية إن ماشلة تجمعه هاني أدله فهمي كريم ما يقدر محاجله لوقف أزكمل فدله أزخنجة نيسن ياي كنا عذابين ياي حتى اللي ما فهمي كروا لكن قيام ما ديله تقال لفهمي مت من الصلاة الذين يدلهم الله في ذله يوم الله دلوا كم ياي كنا وعذابين ياي كان عذاب في سكن قارمة كان جنده كجاي كان قارمة قدرة الله لا بغيا الله أركب ولو وقور أن عند إباء أن كتبنا واجبين عليهم كركوضا أن يقتلوا ديلا أنفسكم نففي الكين امتحانان امتحانهان أوخرجوا بحيى نفتنا من دياركم أقل ذي إن كبع ما فعلوه ما مايين إلا قليل يربى اليال لها ومنهم يرى كميلا ولو قر أنهم ضدك أي فعلوا ما وحى يوعظون اللغوانين أيو به إساد لكان فرده ايوحي اللغواني فلان اخيرا فحنا بطنا الله لهم ايادا واشد ايادا الدراشة بطنا الله تطبيتا سقود ايمان كاللاب طوضة اللغوصو وإذا حبي ايمان كاللاب طوضة كالسقنا له لآتيناهم وحن نصي الله ملا دينا أنك ايباء اكثر نضا احنو كسي الله أجران أبال الجد عظيما هو ولهديناهم وحن قوانون الله صراطا جيد مستقيمان توصا هو من روحا يطع الله إلى تلذي يالا والرسول سبنا تلذي سيالا فأولئك هو ربي الرسول تلذي يالي مع الذين تكتبين لجرائيا أنعم الله إلى برواق عليهم كوركوضة بالهداية في الدنيا والجنة في الآخرة وأبو النحمي من النبي نبياش إبابي والصديقين هو النبياش الدقدر الرمي والشهداء كوى لدرتي درتي أدنتي والصالحين كوى حقود أبيك وادومها ثمانها نقتي وحصن وحونا أكبر نادي أولئك كوى خفيقا لجريد ذلك لجريد لجر الفضل الدغوي من الله أدوين حقيقة وكفى بالله اللا كافية عليما إساقوا أدومي إسا وأقوم باظا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مرك أبابلكي فقط ما كان لوجده ما كان الذي ما دولا قتال كذلك أنا مرك يمد هي جوا قال تعالى إلى وحيد يا أيها الذين بدك آمنوا حجرهم يا يو خدوقات حذركم جل خيمة مرك ما؟ أبرز وعام سببك هيسك هذا وقت قص وألر ما قف جموعك إنه يه قصير قفير في ران ودذى البابا ادوه السايلالية سبحانه وحيره عليه الصلاة والسلام لا يلغى المؤمن من جحر المرتين كفك المؤمنك اسكو قد لبقر لك مقنين ورطوارف قد انتواركو انو ببنانك كمريا خدوه انتوفي ومر لك قنيني سيمر لك قدلوه قنيني كلها وعال ربان ننفري فرعون او سوجه او دا دباتوينك داره قل كاشو إلهي ريّا الذين دوتك آمنوا حقرهم أيّيو خذوا قاتا حنركم دذالكينا دائما وأبدا دذال دائما وأبدا دادا النغلا نغضا فانفروا دولا صبات إذن كوحا كوحا فدير ليس غيبين وقدرنا البحان قدرنا غيرها إيه عروف تصيحيان نفدي يعانوه أو انفروا دولا جميعا قدجين حقائبة إدارة الإسلام كمهدد قل يا دول مسلم لا الا قبصدي كل كف دي ما ين ان فدغا لاك او كل كاس ربي منافقين كداجت مسلمين تات الماي فان منكم تاكيد ان منكم حجات المؤمنين وحيدن كميدو ايدن كدح دمانايا لمن قر لا يوبط ان بالدعايا او جهاد في سبيل الله هي الجماعه هي الجمع هي وعى مشاريع الجودهان المسلم يقول يا انك كاين كان موقرا مشايد وحكلس المايات ميدو عكد جوغي مايا مرتين وحكسوري مايا كل كا كوما دبيجين جيدايا ايادو كوجيرا ومانا سبين مكن لوهارك تيليني فقالك في قوله لتو قال كنت معهم فافوز فوزا عظيما حد مسلم كان تلقى الى الهل له طوله خدمه للداوعه مسلمين تلقى برصاله وهنايا قد عمل الله علي إذ لما كم معهم شهيدين بغانوا رائعين ما شاء اللي يبقى قلت بل وإن منكم وحا إذن كميدا لمن قرب إذن كميدا لن يبطئنا دب دعايا وفإن أصابتكم حتى إذن كدعض أصيبتم بلو لإذن كإلهيرو شكل كلايو الله إلا برواقي علي يقول لهم أكون هذان بعدي معهم كون اللهي شهيدا كوبج ورنا صابكم حدوئي كندعوا فضل انتي قيبل أدرينا قال الله إسا أو جوا جوا بكت أو قريه إشا أو أدرينا قانت كليسا من اللهي بعدي لا يقولون نوح ورناي لا يقولون نوح بينكم وبينه موذة إنت وحي لجت شمله وَفِي نَاصِبَاتِكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا وَهُوَ أَنَا يَا قَدَّنَ اللَّهِ لَا بُرْوَاقَ عَلَيَّ كُرْكَايَ إِذْ لَمْ أَكُنْ هَذَانَ أَنَا مَعَهُمْ مُسْلِمِينَ تا شَهِيدًا قَوْجُقَ كَالَّمِ تَكُونُ إِسْبَوَيَنَ أَيَادُ موجة بَيْنَكُمْ مِيدِنْكَ وَبَيْنَهُمْ مُنَافِقَةٌ مَوَدَّةٌ كَالْجَعْلِ سَاسُوا هَذِهِ من الله الى حقي كغنيما حتى تقول يا قبا قباشا فيقولنا وحو أرانايا يا ليتني عكياني يا كنتم محانوها واي معهم فالمحان سالة وغهري ونغاوا واي وففوزا لبانو فوزا عظيما لو نيفو قيرا نيرو سدح الدون عن صاحلو وحاسو أرانايا كلها ذات ساسا ونبدأ لهين خير بارتي لهين أيها يديم كجيلة ذات كانة دولا وما قال لي مكان هذا هالي. يا الذين قتل آمنوا حقرهم ليهوا خذوا وقاتا حذركم تذلكنا فانفروا دولا صباة إذنك وجماعة جماعة أو انفروا دولا جميعا قدقين إذنك وقلسا وإن منكم وحايدن كمدة لمن قاربا إذن كجر منافقين لا يوبات أن طاحايا ولذن فاعين وفاين أصابتكم حتى إذن كل عدوا مصيبة بلوا قالوا حوليهاي قد ان عم الله اللي يبروهق علي كركيق إذ لم يكن هدانا باهين معهم كوه المسلمين تألاجهيدا مِنْ من حاضره قبتي باتلي كألمتكم إيا ديان أهين أكال بينكم إذنك إيا وبينه إسه موادة كالقعال ولينا صاحبكم حداد هشان فضل من الله هدادك هشان لأي يا ليتني شليت هذا، يا كنت محانو هواي معهم يا قال جريدة وفاز أن ليفانو فوزا ليفان عظيما وين والله أعلم.